ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه تدعونه تضرعوا لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ